عم <تصفيق> إسرائيل كم أخاذ ونشام أخاذ أكاد شكركم مبكّر من التعمل لأنها موحادين عم إسرائيل يوم موحادين يا أبا الماشياء